غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 الكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيف، فيتبعون ما تشابها منه، فيتبعون ما تشابها منه بتيّع الفتن وبتيّع تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ